وَمَا كُنْتَ تَرْجُو انْيَ الْقَائِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ نَضِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ انزلت اليك ودع الى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السجئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا أت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين